لآن موسوعه ا ل ر ن ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه نعبد وإياك ل صراطاً موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه وإذا ل موسوعه ا المدور علمت ر ا ل ن ا ما ورك ب ل س ك ا ل ك ر ي م ا ل ذ ي خ ل ق ك م ي ه كلابا م و ن الدين و إ ن ع ه م ل ح النابلسي للعلوم ن ا ل ا ل في ل ا م ا ر موسوعه ا ل ن ا ل س ي ل و م الاسلاميه على بارك يوم الدين والرحبات موسوعه ي للدين إياك النابلسي صراط للعلوم الاسلاميه ن ل شمس وضحانا والقمر إ ذ ا تناها والنهار اذا جبناها والليل إ ذ ا يغشانا والسماء وما بناها والارض وما طحانا ونفس وما سوانا ف أ ل ه ر ه ا وإنه شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ا ع ا